「私たちは私たちの思いを唱えます」 「し هد عليهم سمعهم و أ ب ص ا ر ه م وجلودهم بما كانوا يعملون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 م ا بين أيديهم و م ا خلفهم و ح ق ع ل ي ه م النابلسي ل ت من ق ب ل ه م من, من ا ل ج ن و ا ل إ ن س إنهم ك ا ن و ا ا خ س ر ي ن